الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوء نارًا لَعَلِّي آتِيكُم منها بِقَبَسٍ لَعَلِّي آتِيكُم منها بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يا موسى ان ربك فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم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 فألقاها فإذا هي حية تسعى قال قذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وَضْمُ مِدْكَ إلَى جَنَاحِكَ تَقْرُجْ بِيْضَاءٍ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى إِذْ هَبَ إلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ قَغَى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 تابوتي فقض فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدولاً لي وعذولاً له وألقيت عليك ما مني ولتصنع على عيني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 قال ربنا إننا نخاف أن يخرق علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتي ياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك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 نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لا آيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أدئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فَلَنَنْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ تَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَا أَلَمْ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النّاسُ ضُحًى فَتَوَلّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَإِنْ لَكُم لَا تَفْ وإفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد قاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلاء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 فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا أصلب أنكم في جلوء النخل ولا تعلمون أن أيام أشد عذابا وأبقى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 إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى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 قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من ربكم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 فأخرج لهم عجلا جسدا له قوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي A fala yarawna En la yarjiju Ilyihim Kowla Wala yamlik Laha Dharaw Wala Nafya Wala Kod Kowal Laha Harun Min Kablu Ya Kowm In Ma Kut In Tum Bi ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا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 أَنْتَ قُلْتَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَمْ تُرْقِبْ قَوْلِي قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سامري أَلَمْ أَصُرْطُ بِمَا لَمْ يَبْغُرُ بِهِ فَقَضَضْتُ قَضَبًا مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذُوهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي قال فَذَهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَك مَوْعِدًا لَا تُخْلَفَهُ وَاضْرِئَ لَهُ لا إلهك الذي ظل تعليه عاكف اللَّهُ حَرِيقًا نَهُو ثُمَّ لَنَسِفَنَهُ فِي الْيَمِ نَسْفًا إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ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 وصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتقافتون بينهم إلا بثم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقا إلا بث. ثم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذروها قاع صصفا لا ترى فيها عوج ولا أمثال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 يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما قلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من عمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما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 ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى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 أدم إن هذا عدل لك ولزوجك فلا يخرجنك ما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمؤ فيها ولا تضحا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 فأكل منها فبدت له ما سوأتهما وقف قايق صفا لعليه ما منه ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم. مَن جَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَهُ بِطَاعِمٍهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي غَدًا فَمَن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 وَلَولا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لَزَامٌ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُغُوءِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا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 أنتَ نَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأَحْرِ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالعَاقِبَةُ لِلْتَقْوَى وقالوا لولا يأتنا بآية من ربهم أ ولم تأثهم بينت ما في الصحو في الأولى ولو أننا أهلتناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسول لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسول فنتسبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربص فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى